من الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه وبعد ذكرنا في عدة الماضي وفي حققة الماضية أن الله عز وجل قبض روح آدم أول البشر وأبو البشر ثم أعطى الله عز وجل الوصية من بعد آدم لابنه شيء ومر الناس على التوحيد لمدة عشرة قرون ويقال أن بعد شيخ عليه السلام جاء نبي الله إدريس، وأوحى الله عز وجل لإدريس لنبي الله إدريس أن أرفع لك يا إدريس كل يوم مثل جميع عمل بني آدم يعني في عصره وفي حياته كل أعمال بني آدم في اليوم تجعل أيضا مثلها لإدريس عليه السلام لأنه الذي دلهم على الخير وعلمهم الخير، فكان كل الأجر لإدريس عليه السلام. فراد إدريس أن يزيد عمره أن يطول عمره ليزيد عمله. وكلم ملكا من الملائكة أن يحمله الى ملك الموت، أن يستأذن الملك الموت أن يؤخر الله عز وجل عمره، أن يطلب من ربه. فإذا بالملك يحمل إدريس عليه السلام بين جناحيه، ثم صعد به إلى السماء الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. فلما جاء في السماء الرابعة وجد هذا الملك ملك الموت مستقبلا نازل. فسأل هذا الملك ملك الموت أن يؤخر إدريس ولا يقبض روحه. أن يؤخره لأن إدريس عليه السلام يريد أن يزداد عمله في هذه الدنيا يريد من الله عز وجل أن يطيل في عمره ليزداد الأجر وليزداد الخير ويزداد العمل والحسنات فقال ملك الموت وأين إدريس فقال الملك إنه هو ذا على ظهري فقال ملك الموت يا للعجب قال ما تقول هذا قال بعث وقيل لي اقبض روح إدريس السماء الرابعة الله أكبر. يقول تعجب. قلت كيف أقبض روح إدريس في السماء الرابعة وهو على الأرض والله عز وجل أمرني أن أقبض روحه في السماء الرابعة وإذا بنفسه يأتي إلى السماء الرابعة قال اخر قال لا أمرت أن أقبض روحه فقبض في السماء الرابعة وبقي إدريس في السماء الرابعة ولما عرج بالنبي صلى السلام عليه السماء السابعة مر في السماء الرابعة فإذا هو إدريس عليه السلام الذي رفعه الله عز وجل مكانا عليا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا نعم إن إدريس عليه السلام رفعه الله عز وجل مكانا عليا مكانا مرتفعا فظل في السماء الرابعة طلب من الله عز وجل الزيادة والخير فرفعه الله عز وجل مكانا عليا ويعيش الناس على التوحيد وتظل البشرية عشرة قرون الله أعلم بالقرون هل هي المقصود فيها مئة سنة كما الآن نعرف أو أن القرون السابقة تختلف ألف سنة القرن أو غير هذا العلم عند الله عز وجل عشرة قرون كلها على التوحيد كلها على الإسلام حتى بدأ الشرك يدب بالناس كان هناك رجال صالحون انظروا كيف بدأ الشرك في البشرية كان هناك رجال صالحين اسمهم ود وسواع ويهوت ويعوق ونصر خمس رجال صالحين فلما توفي هؤلاء الرجال الصالحون جاءهم إبليس جاء للناس انظروا إبليس وخبته قال هؤلاء الصالحين في الآن اجعلوا على قبورهم نصب نصب مثل التماثيل أو الحجارة أو غيرها تتذكرونهم بها فإذا رأيتم النصب عبدتم الله عز وجل وذكرتم الرب جل وعلا وتذكرتم عبادتهم وفعلا وضع النصب قال اجعلوا النصب في بيوتكم حتى تتذكرون عبادة الله عز وجل تنتشرت النصب والتماثيل بين الناس فلما هلك ذلك القرن وذلك الجيل وأهل العلم فيهم وظهر أهل الجهل ثم بدأ الشيطان يوحي إليهم حتى عبدت هذه الاصنام من دون الله عز وجل ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا فانتشر الشرك بين الناس وضل الناس فدب الشرك وصار الشرك هو الأصل بين الناس صار الموحدون قليلون حتى فنوا فأبعث الله عز وجل فيهم نبي الله نوح عليه السلام أول رسول على وجه الارض جاء بشرع جديد جاء بدين جديد لأن الدين قد ضاع لأن التوحيد قد ثني في الناس فأرطل الله عز وجل رسولا أول رسول إنه نوح يصل نسبه إلى شيث ابن ادم عليهما السلام نوح عليه السلام بعث في قومه فإذا به ياتيهم يعبدون الأصنام يعبدون الأوثان قال لهم يا قوم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم أخاف عليكم عذاب يوم عظيم يا قوم اعبدوا الله عز وجل أن اخاف عليكم, أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أخاف عليكم عذاب يوم القيامة أخاف عليكم أن يهلككم الرب جل وعلا انظروا الإسلوب وكل الأنبياء وكل الرسل بعثه الله عز وجل أولا للتوحيد أولا بعثها الله عز وزل لأن يوحدوا الله عجل وعلا أن اعبدوا الله واستقوه وأطيعون فإذا بالملأ من الملا الملأ كبار الناس قادتهم عمية القوم أهل الطبقة العالية ردوا على نوح عليه السلام فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وقالوا له أيضا إنا لنراك في ضلال مبين ماذا رد عليه ابن نوح عليه السلام قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالة في ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون انظر يقولون نراك في ضلاله وهو لا يرد عليهم بنفس الأسلوب يقول يا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين انظر إلى صبر الأنبياء على أقوامهم انظر إلى ردهم الحسن ثم نظروا إلى نوح عليه السلام وقالوا له يا نوح من الذي يتبعك؟ لا نراك يتبعك إلا أراضي للناس أحقر الناس الفقراء المساكين أما نحن فنحن علية القوم نحن كبار الناس هل تتبع هؤلاء إذا أردتنا أن نتبعك يا نوح فاطرد هؤلاء الفقراء اطرد هؤلاء المساكين اطرد هؤلاء الناس ربما نجلس إليك ونستمع لك فإذا بهم يقولون وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراضمنا باديا الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين انظروا يحتقرون من اصحاب نوح عليه السلام يريدون أن يحتقروا أصحابه يبعدوه عنهم ولكن نوح عليه السلام يرد عليهم بكل فقه يقول لهم قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عنده فعميت عليكم اي أرأيتم ان كنتم انتم الجاهلون لا تفهمون هذا الدين ولا تفهمون هذا الوحي أننزمكموها أنجبركم على الاتباع انلزمكموها وأنتم لها كارهون أما أنا يا قوم فلا أطلو منكم يا علية القوم لا مال ولا وظيفة ولا جاح ولا منصب ولا ذهب ولا فضة ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله كل الأنبياء كانت تعمل الله عز وجل ما كانت تبتغي بدعوتها الأموال ولا الجاف ولا النساء ولا الفضة ولا المناصب ولا الرياس أبدا ما كانوا يريدون إلا وجه الله عز وجل يتعلم الدعاء أنهم لا يطلبون شيئا في دعوتهم من الناس ويا قوم لا أسألكم عليه مالا ان اجريا الا على الله ام هؤلاء الفقراء ام هؤلاء المساكين الذين تتكلمون عليهم اتباع الأنبياء أتباع الرسل اغلبهم هكذا كما قال هرقل لما سال ابا سفيان قبل اسلامه من اتبعه قال ابو سفيان ضعفاء الناس وفقراءهم قال هرقل هكذا اتباع الانبياء هكذا اتباع الانبياء فقال نوح عليه السلام لقومه وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون ثم ان القضية القضيه بيني وبين الله من عدلي وليا فقد امنته بالحرب كيف اطلب عبادا لله كيف امنع اولياء الله عز وجل ولو كانوا فقراء ولو كانوا مساكين من يتجرا على أن يعتدي على ولي لله عز وجل ويا قوم من ينصرني من الله من ينصرني من الله ان افلا تذكرون نوح عليه السلام لا زال يدعوهم إلى الله عز وجل ولا زال يصبر عليهم ولا زال يجادلهم بالتي هي أحسن ولكن مع هذا القوم يصرون في عنادهم وكفرهم وضلالهم يقول لهم امر الاسلوب كيف يخاطبهم نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا انظروا كيف يحببهم إلى طاعة الله عز وجل إلى عبادته إذا عادتم الله واستغفرتم الله يرسل إليكم المطر وينبت لكم النبات والغيث ويخرج لكم الخيرات إذا فقط وطعتم الله عز وجل يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم, ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا أتعرف كم سنة ظل نوح عليه السلام وهو يدعوهم وهم يصدون يدعوهم وهم يمتنعون ظل على هذه الحال ألف سنة إلا خمسين عاما فلبس فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما أتعرف كيف كان يردون عليه؟ كان كلما دعاه من الله عز وجل تخشوا ثيابهم وضعوا الثياب على الرؤوس أو وضعوا الأطابع في الاذان حتى لا يسمعونه فإذا تكلم حتى لا يرونه ايضا فيؤثر عليهم يضعون الثياب على الأعين حتى لا يرون ولا يسمعون وتخيلوا صورهم ومناظرهم إذا مروا على نوح عليه السلام وضعوا الأصابع في الاذان والثياب على الأعين حتى لا يرونه ولا يسمعونه كالمجانين أيها الله أي نفسية يتعاملون فيها مع نبي الله نوح عليه السلام أي نفسية هذه يتعاملون فيها مع أول رسول على وجه الأرض ماذا يطلب منهم يطلب منهم فقط أن يستغفروا الله ويعبدوا الله جل وعلا يردون عليه فيقولون له بعد أن دعاهم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا ما الذي بقي؟ إذا كان الليل دعوة والنهار دعوة أيها الدعاة بعض الناس اليوم إذا دعا ساعة أو ساعتين من لوأيه؟ وإذا عمل له محاضرة واحدة اليوم قال تعبنا خلاص فقط تكلمنا مرة واحدة ونصحنا مرة واحدة كان ليله دعوة ونهاره دعوة فإذا جلت لوحده عبد الله عز وجل وتفرغ لعبادته دعاهم في الليل ودعاهم بالنهار دعاهم جهرا دعاهم علنا دعاهم سرا قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا قرارا كان هناك ملك ملك ظالم عندهم وكان يتبعونه ويعبدون الأصنام اتباعا له وإذا بهم كلما دعاهم نوح يتبعون من الذي يظن الناس أنه على حق ونوح عليه السلام على باطل فقال نوح عليه السلام قال ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا اتبعوا هذا الرجل الذي لم يزده ماله وولده إلا خسارا وصاروا يترون من نوح عليه السلام يصدون عنه ويمتنعون عن السماع له واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم وأسررت لهم اسرارا وأي أسلوب تركه نوح عليه السلام نوع في الأساليب اتخذ كل أسلوب في الجهر وفي العلن في السر بينه وبين فلان أمام الناس في الملأ يصرخ ينادي بالليل بالنهار كل الأساليب ومع هذا بداوا يحرضون الناس على نوح عليه السلام فقالوا لا تذرن آلهتكم إياكم إياكم ان تتركوا هذه الآلهة وهذه الأصنام وهذه التماثيل اهتدرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا نوح عليه السلام يجادلهم فيردون على نوح عليه السلام يقولون له قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين لكن نوح عليه السلام بدأ يتحداهم يتحداهم من معه تخيلوا ألف سنة على هذه الحال ألف سنة إلا خمسين عاما من الذي آمن مع نوح أكثر ما قيل أنه آمن معه ثمانين رجب امرأه وقيل عشر فقط وما آمن معه إلا قليل ووزع الثمانين على تسعمية وخمسين عاما لتروا في كم سنة يسلم رجلا واحد ومع هذا نوح يصدر نوح لا يمل عليه السلام ولا يكل وجاء إلى قومه يتحداهم بعد هذا يا قوم ماذا تريد يا نوح يا قوم كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكل إذا الى إلى الله عز وجل ولجأت الى ربي جل وعلا يا قوم انا توكلت على الله ماذا تريد يا نوح فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم قضوا الي ولا تنظروه لا تؤخروني يا قوم اقتلوني الآن كيدوني جميعا بي لا تؤخروني ولا تنتظروني ماذا تملك يا نوح قومك كثيرون قومك اقوياء أتبعك ضعفاء قليلون لا يملكون شيء ماذا تملك يا نوح أي سلاح عندك إنه أعظم سلاح فعلى الله توكلت توكله على الله عز وجل واعظم واكبر وأكبر سلاح يملكه نوح عليه السلام وبعد تسمائة وخمسين عاما أو نحوها يوحى رب جل وعلا الى نوح وأوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك لن يؤمن من قومك إلا من قد امن فلا تبتيث فلا تبتئس بما كانوا يفعلون لا تحزن يا نوح الله عز وجل معك انتهى وقفل قفل باب الهدايه لن يهتدي من قومك أحد بعد اليوم لن يؤمن أحد من قومك بعد اليوم نوح عليه السلام الآن علم أنه لن يؤمن أحد من قومه لكنه خاف خاف أن يولد مولود فيظل على الكفر فيحترق بجهنم وخاف نوح عليه السلام أن يضل قومه المؤمنون الضعفاء القليلون فدعا نوح ربه وقال نوح رب لا تذر رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا انظروا للدعاء يا رب لا تجعل احدا في الارض من ساكن الديار كافرا بالله عز وجل اهلكه يا رب هل هذه قصه من نوح لا الانبياء رحماء الأنبياء يحبون الخير للناس ولكن نوح عليه السلام انظروا السبب الذي جعله يدعو على قومه وقال نوح رب لا تذر رب لا تدر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كثارا يا رب إذا تركتهم يذل عبادك أخاف على المؤمنين على السلة المؤمنة أن تضل الهداية قفلت لكن الضلال لم يقفل أيضا أخاف أن لهم مولود فيبقى على الكفر ويظل كافرا يدخل جهنم يا رب ليس هناك حل إلا أن تهلكهم جميعا لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا هنا استجاب الله عز وجل لنوح فأمره أن يصنع سفينة واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون اصنع سفينه يا نوح لكن إياك أن يأتي اليوم الذي تخاطبني فيه وتجادلني في الذين ظلموا والذين كفروا تخاطبني فيه ولا تجادلني فيه لانهم مغرقون جميعا وكان نوح يعيش في صحراء يعيش في بابئة في البلاد، جبال وصحراء وإذا بنوح لا يعرف كيف يصنع السفينة فأمره الرب جل وعلا أولا أن يزرع الأشجار فزرع الأشجار وانتظرها حتى تنمو حتى تكبر ثم أوصى الله عز وجل له وعلمه كيف ينجرها يقطع الأشجار وينجر الخشب فإذا بنوح عليه السلام ينجر الأخشاب وهو على راس جبل ويأتي القوم إليه فينظرون إليه يضحكون ويسخون ماذا يسمع نوح لم ترك الدَّعْوَةَ إلى الله لم كان يجابلون أما الآن فتوقف عن الجدال توقف عن الدعوة انقطع عن الأمر بالمعروف عن النهي على المنكر والآن بدأ يزرع الآن بدأ ينجر ما باله يسخرون على نوح عليه السلام ويضحكون منه إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون فلما انتهى من نجر الأخشاب إذا به يعلمه الرب جل وعلا كيف يصنع السفينة قيل ظل على هذه الحال سنين وسنين طويلة فصنع سفينة عظيمة يقول ابن عباس طولها ألف مئتي ذراع وعرضها ست من ذراع انظروا وتخيلوا حجم هذه السفينة وكانت من ثلاث طبقات طبقة السفلى للدواب والوحوش والحيوانات الطبقة الوسطى للناس للبشر أما الطبقة العليا للطيور ثم جعل هذه السفينة مغطاة حتى لا يغرقها المطر وكلما مر عليه قومه ومر عليه الناس أخذ يسخرون من نوح عليه السلام انظروا إليه سفينة يصنعها في صحراء بعد أن كان يدعون إلى ربه إلى خالقه كما يدعم الآن ترك الدعوة وصار نجارا ينجر ويصنع سفينة في صحراء ألم نقل لكم إنه مجنون ليس مجنونا فقط بل مجنون والزجر وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا من قال إن تسخروا منا إن تفخروا منا فإننا نسخر منكم انظروا للذحى إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون تخيلوا وهو يصنع السفيلة والناس يضحكون ويرد نوح عليه السلام عليهم إن تسخروا منا إنا نسخر منكم كما تسخرون ثم يتحداهم فسوف تعلمون لمن يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم وظل على هذه الحال سنين طويلة حتى اكتملت السفينه السفينة والناس يسخرون والناس يتحدثون والناس يتناقلون أن هذا الذي يزعم أنه رسول من عند الله صار نجارا وصار يصنع سفينة وازداد في غيهم وازداد في ضلالهم حتى جاء هذا اليوم الموعود قال نوح عليه السلام لقومه المؤمنين للضعفاء المستضعفين للفقراء الذين سماهم قوبهم أرادلنا باب الرأي يعني الذين لا يعرفون حتى الحديث ولا يعرفون حتى الكلام كما يزعمون وإياك يا عبد الله أن تضعف إذا ثخر الناس منك في هذا الزمن إن قالوا لك مجنون وإن وصفوك بالسحر وإن قالوا لك إرهابي وإن قالوا لك رجعي فلك في الأنبياء والرسل سنة وأسوح اصبر كما صبر رأول العزم من الرسل صبر واقتدي بالأنبياء أولئك الذين هداهم الله أولئك الذين وفقهم الله وهداهم الله فبهداهم قصده إياك أن تهن إذا فخر منك الناس كل الأنبياء فخر منهم أقوامهم كذلك معث الذين من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتوافوا بح بل هم قوم طاغون قالوا مجنون مجنون يا نوح مجنون والدجر فقال لقومه والله عز وجل أخبره أن هناك علامة إذا حصلت يا نوح فاركب أنت والذين آمنوا ومن كل زوجين اثنين اركبوا في السفينة أي علامة هذه يا نوح إذا طارت النور التنور الذي يوضع فيه الخبز الذي يشعل فيه النار إذا رأيت الماء بدأ يفور في النور مكان النار يخرج ماء فرخب أنت والذين آمنوا وإن من سبق عليه القول اركبوا في السفينه وكل حيوان يركب منه زوجان الذكر والانثى وكيف يجمعهم نوح عليه السلام كيف يجمع الحيوانات من انحاء الأرض جميعا انها قدرة الله عز وجل وتخيلوا في ذلك اليوم العظيم الحيوانات تركب في السفينة الدواب الحشرات كل الحيوانات تركب في السفينة الأليف منها والوحي منها والناس يتعجهون والناس يتضاحكون والناس يسخرون من الذي حصل لنوح يركب وتركب معه الحيوانات في سفينة على البر على صحراء بل قيل على جبل من الجبال والناس يضحكون والناس يسخرون حتى إذا جاء أمرنا وصارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك, وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل قليل قيل عشرة قيل ثلاثين قيل ثمانين عشرات فقط يركب أنت والذين آمنوا وكل الحيوانات من كل زوجين اثنين لأن الحيوانات كلها سوف تموت كلها سوف تغرق فأنت بحاجة إلى من كل حيوان إلى ذكر وانثى لتتناسل وتتكاثر مرة أخرى والناس يضحكون والناس يسخرون فإذا بلوح يقول لقومه وقال اركبوا فيها باسم الله فلما صعد نوح عليه السلام والذين امنوا قالوا الحمد لله فاذا استويت انس ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين فلما صعد نوح عليه السلام لم يركب معه أحد أبنائه كنعان الذي سمى يام لم يركب معه أما زوجته الكافره فقد ماتت قبل هذا فلما ركب رفع يديه الى الله عز وجل الناس الان متعجبين هذا نوح ما الذي جرى ما الذي حدث فرفع نوح عليه السلام يده إلى السماء ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون الان نصرك يا رب اما انا فقد غلقت ففتحنا ابواب السماء وانظر الى اللفظ القراني ففتحنا ابواب السماء ليس مطرا عاديا بل السماء فتحت كالابواب والماء ينهمر، ينهمر الماء همارا من السماء، والأرض تتفجر، والناس يركضون، والناس يصيحون، يصعدون على سطوح البيوت، ولكن الماء بدأ يصل إليهم، يسبحون إلى الجبال، يصعدون إليها، يركبون إلى رؤوس الجبال، الأم تحمل أطفالها، والشيوخ يركضون، ومنهم من لا يدرك الوصول إلى الجبال فاغرق، ومنهم من يصيح حول عظيم وكرب كبير تفتحنا. أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالفق الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر وإذا الماء يطرع السفينة فترتفع السفينة والموج عظيم الموج كالجبال وهي تجري بهم ولكم من تتفوروا صفة الأمواج التي هي كالجبال وتتخيل الناس يصيحون ويغرقون والطوفان يلتقي ماء من السماء مع ماء من الأرض تتفجر الأرض عيونا وينزل الماء من السماء منهمر والماء يلتقي من السماء ويلتقي بالأرض والناس يغرقون ويصيحون وهي تجري بهم وهي تجري بهم في موج كالجبال فإذا بنوح عليه السلام يصد قومه يصد المؤمنين يبحث فإذا به لم يجد أحد أبنائه اين يام اين ابني ليس موجود بيننا اين اخوكم اين فلان انه غير موجود ينظر في السفينه الى الاسفل يبحث عنه بين الناس فيرى ابنه من بعيد وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ادنح وانظروا للفظ القراني ابنح يا بني يا بني انظروا هذه اللبه تدل على مشاعر الأبوح ابنه فلدة كبده ظن نوح عليه السلام أنه في معزل أي اعتذر الكفار وأنه آمن بالله وربما يكون مؤمنا لكنه اخفى ايمانه وربما لم يكن من الكافرين ظن هذا الظن ربما نوح عليه السلام وَلَا نوح ابن إِبْنَهُ وكان في معزل يا بني اركم معنا, معنا, معنا تعال يا بني اعطني يدك تالق بالحبال يا بني تقدم يا بني تعال الى السفينه يخاف على ابنه من الغرق يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين لكنها الغطرسه لكنه الكبر لكنه العناد والعياذ بالله قال تآوي إلى جبل قال تآوي إلى جبل يعصمني من الماء مساكين مساكين أهل الدنيا يظنون عذاب الله عز وجل يقدرون عليه يظنون أنهم يستطيعون على جند الرحمن إذا نزلت يظنون أنهم يقدرون على عذاب الله عز وجل إذا نزل. تآوي إلى جبل انظروا إيوائه ليس إلى الله ليس إلى خالقه، ليس إلى ربي حتى في أصعب اللحظات، حتى في احلك الظروف يلجأ إلى من؟ إلى الجبل يقول سوف ارقى على الجبل ليعطمني ليحفظني من الماء قال تآوي إلى جبل إلى جبل يعطمني من الماء ومع هذا لازال قلب نوح نوح عليه السلام قلبه على ابنه ربما يكون مؤمنا ربما يرحمه الرب جل وعلا ربما يتوب الله عز وجل عليه ربما ربما ربما فيناديه قال لا عاصم اليوم ينظر إلى ابنه يغرق ينظر إلى ابنه تلفظه المياه ينظر إلى ابنه تتلاطمه الأمواج أمواج كالجبال يعلم نوح عليه السلام أن هذا الماء ليس كماء في أيام عادية، هذا عذاب من الله عز وجل نزل، هذا طوفان سوف يعم الأرض جميعا، هذا جندي من جنود الله عز وجل. قال لا عاصم اليوم، قال لا عاصم اليوم من أمر الله الله الرحيم. وإذا بابنه يلفظه الماء ويغرق مع الناس. يختفي صوته وتذهب صورته ويختفي من أمام عينيه لا عاقب اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج وحال بينهما الموج فكان من المغرقين لا اله إلا الله غرق ابنه أمامه إن الأبى مهما كان فإنه يعطف على أبنائه يريد لهم الخير يريد هدايتهم وتعلمون أن بعض الآباء والعياد بالله حتى الخير لا يريده لأبنائه لا يريد أن ينقذهم من نار جهنم وباب التوبه مفتوح وباب الهدايه مفتوح مع هذا إذا صلى لا يريد لهم أن يصلوا بل يأتيهم بأنواع المفسدات والملهيات والشهوات فيشتريها بماله ليأتي بها إلى بيته لا رقابه ولا أمر بالمعروف ولا تربية حسنة ولا إصلاح في البيوت والعياذ بالله بعض الاباء نزعت من قلبه الرحمة لا يرحم أبناءه ولا يرحم أبصاله لا يخاف عليهم من عذاب جهنم ومن عذاب النار أما نوف عليه السلام فقد خاف على ابنه فقال له يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين وتخيلوا الماء يرتفع على البيوت ومن من يثبح ومن من يورك وتخيلوا الأمهات والآباء يحملون أطفالهم إلى الجبال تخيلوا المنظر والناس يركضون ويصعدون إلى رؤوس الجبال يهدون النجاة والماء ينزل من السماء ماء منهمر يتساقط الماء عليهم الماء المنهمر والناس يركضون إلى رؤوس الجبال والماء يصعد والماء يرقى والأمواج كالجبال فإذا بالماء يقول العلماء صعد على أعلى رأس جبل على وجه الأرض وما هو أعلى جبل على راس الارض ارتفع عنه الماء خمس عشرة ذراعا ثم غرق اهل الارض جميعا وهدات الاصوات لم تبق على وجه الارض الا سفينه فيها الاحياء فيها الناس ليس هناك بشر الا الذين على السفينه حملناه على ذات انواع ودسر مسامير ناس مؤمنون رأوا بعيونهم كيف أهلك الله عز وجل أهل الأرض جميعا استجاب الله لدعاء نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا فلم يبت فيهم ديارا يقولون ظل نوح في السفينة وهو الحيوانات والمؤمنون ظل في السفينة ستة شهور بعضها قصة شهور العلم يقول شهور أكثر أقل عند الله فأرسل نوح عليه السلام حمامة لينظر هل أو تقع على أرض يابس فرجعت الحمامه ونظر إلى رجلها ليس هناك أثر ثم بعد فترة أرسلها فجاءت الحمامه بشيء من زيتون من شجرة زيتون فعلم نوح عليه السلام أن الماء بدأت ناقص ثم بعد فترة أرسلها فرجعت فإذا في رجلها قيل، فعلم أن الماء قد نزل وأن هناك يابس. وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي توقف المطر والأرض ابتلعت ماءها لم تشرب بل ابتلعت بسرعة وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي جبل جبل بين بجلة والقراء استوت عليه السفينة فرست وبدأ الناس ينزلون واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين في هذه اللحظات لما استوت السفينة وعلم نوح أن الله اهلك أهل أرض جميعا دعا نوح عليه السلام ربه جل وعلا دعا لا زال يظن أن ابنه ربما يكون فيه شيء من الإيمان شيء من السودة. ربما يكون مؤمنا قد أخطى إيمانه تتم إيمانه لأنه راه في معزل ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين لا اعترض على امرك يا رب وعدك الحق أنت الذي وعدتني أن تنجي اهلي هذا وعدك يا رب وأنت أحكم الحاكمين حكمك هو الذي على الناس أنت أحكم الحاكمين فرد الله عز وجل على نوح عليه السلام فقال له يا نوح قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح تتقطع الروابط وتنفصل الآطار ولا تبقى الأنساء تتقطع كلها إذا اختلف الدين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل لما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين وإذا بنوح عليه السلام يظل يبكي ويبكي سنين طويلة على هذا الطلب كيف طلب من ربه ان يعفو عن ابنه الذي كان كافرا كيف طلب منه جل وعلا أن يغفر له ويرحمه ربما كان يظن نوح عليه السلام أنه كان مؤمنا لأنه راه في معزل ولهذا لم يكن طلبه في شيء من المعصية ولكنه كيف يطلب هذا الطلب والله عز وجل هو الذي حكم أن يغرق ابنه مع الغارقين قال الله عز وجل إنه ليس من أهلك يا نوح هذا ممن سبق عليه القول من الكفار مثل زوجتك التي كفرت هذا ابنك الذي كفر ولا ينفع يا عباد الله لن أن يقول رجل أنا اخي صالح أو زوجي صالح أو أبي صالح أو ابني صالح لا يغني عنك يا عبد الله يوم القيامة إلا عملك الصالح يا فاطمة بنت محمد اعملي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا لا أغني عنك من الله شيئا كل نفس بما كسبت رهينه فذكى نوح عليه السلام ورفع يديه الى الله عز وجل وقال قال رب إني اعوذ بك أن أسألك أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفل لي وترحمني وإلا تغفل لي وترحمني من الخاسرين ثم قال الله عز وجل يا نوح أنت والذين آمنوا انزلوا انزلوا من السفينة إلى اليابسه ليس في الأرض إلا الموحدون ليس على الأرض إلا المؤمنون إلا الموحدون لله عز وجل أهلك الله عز وجل المشركين جميعا إليان حفظ بسلام من الله وبركات عليك وبركات عليك وعلى امم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم من عذاب أليم وإذا بنوح عليه السلام ينزل عند جبل الجودي بين دجلة والفرات هو والذين آمنوا وظل نوح عليه السلام سنوات في قومه لم يبقى في الناس إلا ذريته نوح عليه السلام كل من معه من المؤمنين لم يلدوا بعد الطوفان. لم يلد إلا نوح عليه السلام وذريته التي ولد لها وجعل الله عز وجل ذرية نوح هم الباقين كما قال جل وعلا وجعلنا ذريته هم الباقين وظل نوح عليه السلام بعد ألف عام إلا خمسين قبل الطوفان ثم ما شاء الله عز وجل بعد الطوفان يعلم قومه ويذكرهم بالله عز وجل ويدعوهم إلى الله جل وعلا ويخبرهم بما أمر الله عز وجل عليهم وعارهم الله عز وجل به حتى جاءت ساعة وفاته وفاة نوح عليه السلام فإذا به يحدث ابنه قبل الوفاه قال يا بني إن قاص عليك وصيه إن قاص عليك وصية آمرك بلا اله إلا الله انظر إلى قلب نوح عليه السلام وصيته عند الموت لابنه أن يأمره بلا إله إلا الله قال فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفه لا إله إلا الله في كفه لرجحت بهن لا إله إلا الله لكل السماوات السبع والأرضين كانت حلقة لقصمتهن لا إله إلا الله لرجحت بهن لا إله إلا الله وصيه بالتسبيح يوصيه بالتوحيد ويوصيه بالعباده لله جل وعلا ونهاه عن الكفر ونهاه عن الشرك ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا خمسين عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون فانجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها, وجعلناها آية للعالمين ثم ظل الناس بعد نوح عليه السلام سنين على التوحيد على الإيمان بالله عز وجل على طاعة الله جل وعلا حتى دب الشرك فيهم مرة أخرى وانتشر الشرك وهذا صراع إبليس مع البشر أن يخرجهم من التوحيد إلى الشرك من الإيمان إلى الكفر إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ولهذا الرب جل وعلا يوم القيامة يخاطب البشر فيقول لهم ألم احد إليكم يا بني آدم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني, وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون نعم إبليس هو الذي أضل الناس فانتشر الشرك فيهم فأرسل الله عز وجل لهم نبيا من أنبيائه من ثلالة نوح عليه السلام من أبناء نوح من ذريته أرسل الله عز وجل لهم نبي الله هود إلى أمة جباره أمة قوية أمة بطشت بالأمم غيرها أمة بلغت بالقوة والعتو أنها تخاطب الله عز وجل وتخاطب الناس فتقول من أشد منا قوة لا أحد في الأرض أقوى منا ولا أقوى منا نحن الاقوياء نحن الذين نبطش بالامم أرسل الله عز وجل إليهم نبيا من أنبيائه ماذا قال لهم وكيف ردوا عليه أي سلاح يملكه هذا النبي يواجه به قومه ويتحداهم به هل آمنوا أم كفروا ماذا صنع الله عز وجل بهم ولما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يخاف وهو يتذكر العذاب الذي عذب به أولئك القوم تقول عائشة انه يصفر لونه لما كان يحصل له هذا هذا موضوع حديثنا باذن الله عز وجل في الدرس المقبل وفي الحلقه المقبله حتى نلقاكم استودعكم الله وصل الله و...